عليهم المسكن ذلك بأنهم كانوا يكثرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عطوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء يتنون آيات الله يا ناء الأيل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويغمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير والله عليم بالمتقين